إنما المؤمنون الذين آمنوا وَإِذَا جَاءُ مَنْ وَعَدَ أَمْرِي جَاءَ إِلَّا مِرْهَوْحًا تَيْأَسَ مِنَ الدِّينِ I don't know.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 لا ترجعوا